فكان الصحابة رضوان الله عليهم متفرقين فقال لهم مالي لي أراكم عزين أي متفرقين إنما تفرقكم هذا من الشيطان فكان الصحابة إذا اجتمعوا قالوا من بعضهم حتى إذا وضع رداء عليهم جمع عليهم كفاهم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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد هذا المجلس الثالث من مجالس شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى قل مرة معنا في المجلس السابق قوله هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه من يشرح هذا الكلام؟ قال المولف رحمه الله تعالى هذه ورقات وهي جمعة مواندة سالم كما رجحه ابن الإمام وهي جمعة قلة هي جمع قله كما رجحه سباوية أما أنها جمعة مواندة سالم هذا قول واحد ولكن كون هذا الجمع جمع قلة كونه جمع قلة هذا الذي رجحه رجحه سيبويه رحمه الله تعالى ماذا منه قال الله عز وجل أياما معدودات في الصيام فقالوا إن الله عز وجل قال معدودات لكي يفهم أن هذه الأيام هي أيام قليلة يكون فيه تنشيط ودعوى للمؤمنين للمسلمين بالصوم فإذا هذه ورقات هي جمع مؤنة سأل. سال وأما كونها أو كان هذا الجمع جمع قلة هذا الذي رجحه سيبا ويه رحمه الله تعالى في الكتاب نعم. قال تشتمل على فصول تشتمل ويتحتوي على فصول وهي, من وهي على أجزاء وقوله على فصول يعني لم يشمل جميع الأحكام بل بغضها لا هذه بعد من اصول الفقه هذه الذي نستفيد منها انها ايش انها اشتملت على شيء من أصول الفقه ولكن الفصل قلنا هو ايش اصول الاسماعه الفصل هو يعني يعني الباب ثم الفصل قلنا نعم هو جزء من الباب نعم الباب. ويحتوي على ايش على أنا مسائل أنا نعم فاذا الفصل جزء من باب ويحتوي على ايش مسائل. على المسائل قلنا قال من اصول من اصول الفقه هذا ماذا استفدنا من استفدنا منه انه لم يلم هذا المتن فيه مسائل من اصول الفقه ليس فيه مسائل ثم قال بعد ذلك وذلك مؤلف من جزئين مفردين من يشرح وذلك مؤلف من جزئين مفردين ذلك اسم اسقطنا ذلك الاسم المشارم الى اخر المشارم اليه طيب مؤلفه والتاريف والتركيب وزياده التركيب يكون من جنسين من المتجانسين طيب وذلك هذه هكذا يعني ليست فيها ولذلك اسم اشاره للقريب او للبعيد قريب والا البعيد ما هو البعيد نعم هو يرجع للفظ لاصول الفقر. ولكن كيف بعيدها هنا كذلك مؤلف من جزئين مفردين ربما كان قد ألف هذه المقدمة بعد أن ألف كتب رسالة الورقات يشير إلى ما هو في ذهن هو أن بشيء من هذا هو أن الإشارة هاهنا إشارة ذهنية لأنه قال فصول من أصول من أصول الفقه فأصول الفقه هاهنا قوله من أصول الفقه هنا أتى بإيش بالاسم الذي هو علامة على هذا العلم واضح ثم ذكر بعد ذلك إيش ألفاظ هذا هذا الاسم من حيث أجزائه الاسم إما أن يكون إيش مركب وإما أن يكون, من يكون غير مركب المركب هو الذي يضل بعض جزئه على بعض معناه مضاف مثل التركيب الاضافي فاقول ايش كتاب زيد هذه جمله ايش مركبه مضاف ومضاف اليه كتابه زيد جزءها يدل على ايش على بعض معناها فاذا قلت كتاب دلت على ايش على جزء المعنى الذي هو الكتاب فاذا هذا, هذا التركيب <تصفيق> نعم مدرس دي من معنى فاذا هو وذلك مركب من جزئين مفردين الاشاره ها هنا اشاره لامر ذهني لان اصول الفقه التي وردت قبل ذلك هي ايش المرد به اسم العلم نعم مثل بعلبك حضرموت هي مركبه لكن اصبحت علم على ايش على المكان أصول الفقه هو نعم مركب من جزئين ولكن لما يطلق على العلم أصبح إيش اسم عالم على هذا العلم فقال وذلك مركب من جزئين مفردين المراد به, إيش؟ المراد به التركيب الإضافي ليس المراد به التركيب الذي معنا هنا الذي أصبح علما على هذا العلم فهو يشير إلى, إلى أمر ذهن لا يشير إلى أمر مكتوب وضحت الفكرة ولو يعني شيء يصير منها لا, بروح بروح هذه الشيء نعم. لا, بروح لا يريد هو. لا. لا يريد أن يتكلم على أصول الفقه هي لقب على هذا العلم وإنما يريد أن يتكلم عليها من إيش؟ من حيث الأفراد لو أراد أن يتكلم على أصول الفقه من حيث هو اسم العلم لقال وهذا مؤلف من جزئي وهذا لأنه إيش؟ لأن الذي صبر قال وذلك فرق تشتمل على فصول من أصول الفقه أصول الفقه ها هنا المراد بها إيش؟ المراد بها الفن اللقب على هذا العلم الذي هو أصول الفقه ولكن أتى بلفظ الإشارة الذي يكون للبعيد من أشل الإشارة إلى إيش؟ إلى أمر ذهني وهو هذا التركيب الأصول و... والفقه وضحت الفكرة طيب قال وذلك مؤلفا مؤلفا نعم كي نعم. أحسن. نعم قلنا المفرد ما المراد به ها هنا قصيم التركيب وتقسيم نعم احسنت قصيم التركيب لان لفظ الاصول ها هنا عندنا هي لفظ جمع ليست من مفرد ولكن ايش اما ان تكون الجمله قلنا مركبه يدخل فيها التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي وغيره من أنواع التركيب وإما أن تكون مفردة التي هي إيش؟ التي هي قسيم قسيم المركب إيش هي الجملة المفردة هنا هي التي لا يدل جزءها على جزء معنى أصول فقه إذا أخذنا الهمزة وحدها فدلت على شيء ولكن إذا قلنا كتاب زيد يدل جزءها على جزء معنى يدل الكتاب على, على جزء على جزء المعنى واضح الأمر قال وذلك مركب من جزئين مفردين ثم قال فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره ما شرح هذا الكلام الأصل تعريف الاصل لغة هو أصل الشيء هو, هو أصل الشيء الذي يبنى عليه الشيء نعم قل <تصفيق> هو ما يبنى عليه الشيء ما يبنى عليه غيره نعم لأن الاصل في الحدود والتعاريف أننا لا نعرفها بنفسها فليقال الاصل هو أصل الشيء ان اثتين بنفس اللفظ نحن ها هنا نعم فهذا اللفظ يحدث الذي يبنى عليه وهو الذي يبنى عليه غيره, غيره الحمد لله <تصفيق> تعالى ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها وفرق وفرق في السماء قلنا طيب هذا الاصل لغة وأما في الاصطلاح فيطلق ويراد به نعم الرب طيب مثال الدليل كيف ذلك ايها الذين امنوا نقول نعم هذا الأصل في وجوب الصيام اي الدليل في وجوب الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فهذا الدليل وقلنا المقيس عليه هذا سياتي في باب القياس باذن الله ومثال القاعده المستمرة قال مستمر بقولنا الأصل في الكلام أن يحمل المعنى الشرعي لا على المعنى المعنى نعم فهذه المعنى الشرعي لا على على المعنى العرفي, العرفي نعم يحمل على الدلالة الشرعية لا على الدلالة العرفية ثم قال والفرع ما يبنى على غيره طيب هو هنا يتكلم عن الأصول والفقه لماذا تكلم عن الفرع؟ ماذا عرف الفرع؟ حينما أتى بالأصل أتى بما يضد نعم ذلك يقال أنه بضدها تتميز الأشياء فأتى بضده من أجل إيش؟ من أجل أن يعرف أن يعرف الأصل ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من يشرح هذا التعريف؟ والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ولم يقل العلم بل أحكام الشرعية نعم. لأن المعرفة الإدراك ومسبوك بجهل نعم وليدخى هذا شيء نقول أنه هي مسبوقة الآن أخوة نحن نتعامل مع إيش؟ مع أصول الفقه أصول الفقه عبارته إيش؟ دقيق فإذا وجدتمني أقف عند الألفاظ هذا الأمر لأن العلم يحتاج إلى هذا هو علم دقيق فإذن معرفة الأحكام الشرعية لأن قلنا عبر بالمعرفة أنها أولا مسبوقة معرفه تكون مسبوقه بجهل والثانيه اغفلوا النقلات الثانيه قلنا ضامننا الكلام <تصفيق> الاول قلنا لانها مسبوقه بجهل الثانيه قلنا لان المعرفه يدخل فيها ايش اليقيني ويدخل فيها ويدخل فيها الظني لكي يدخل في علم الفقه ما يتعلق بالاحكام اليقينيه وما يتعلق بايش بالاحكام الظنيه معرفه الاحكام الشرعيه طيب ايش الاحكام الاحكام ذلك كله نعم لان الفقيه ولكن هذا الاستغراق هذه المعرفة بالأحكام هذه الأحكام قد يعرفها بالفعل بأن تسأله عنها فيجيب في الحال وإما أن يعرفها بالقوة بحيث أنه يتأمل فيها نوع تأمل ثم إيش ثم يجيب ويرجح نوع مراجعة ثم يجيب فهذا على القول بأن الألف واللامها هنا إيش للإستغراء طيب الحكم ما هو لغة طيب طيب تحفظ شيء من كلام العرب يفيد هذا من يحفظ أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب نعم حنيفة. أبني حنيفة أضعوا لي مامة لا تواري أرنب فأبني حنيفة أحكم سفهاءكم أي يمنعوه. من يحفظ شيء آخر قول حسان رضي الله عنه قال حسان ولنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء فنحكم بالقوافي أين منعه فالحكم إيش إذن لغة هو المنع واصطلاحا واثبات شيء لشيء هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه الى كم ينقسم الحكم ما هي حكم عادي حكم عقلي عقلي الحكم نعم وقلنا الحكم العادي هو الحكم الذي يكون فيه الإثبات شيء لشيء ونفيه عن, عن طريق ايش عن طريق العاده فاذا كان الإثبات او النفي عن طريق العقل كان هذا الحكم حكما عقليا فإذا كان الإثبات أو النفي عن طريق الشرع كان ايش حكما شرعيا ف هذا ما يتعلق بايش بالحكم لذلك قيده هنا قال إيش معرفة الأحكام الشرعية ثم قال التي طريقها الاجتهاد السلام قلنا لسم مرسولها هنا على أي شيء يعود على المعرفة يعود على المعرفة لأن إذا أرجعناه إلى الأحكام الشرعية دخل المقلد لأن المقلد قد يعرف الحكم الذي طريقه الاجتهاد. أي أن الحكم الذي كلامها هنا عائد على إيش على الحكم ولكن معرفته معرفة مقلد ليست معرفة سببها الاجتهاد يعني. واضح؟ قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ثم بعد ذلك بدأ في ذكر أنواع الأحكام الشرعية قال والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه كل هذا التعريف تعريف بالماهيه او تعريف بالثمره هذا تعريف بالثمره طيب من يشرح ما ايش المؤاخذات اللي قلنا على هذا التعريف من يذكر لا يثاب على فعله وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ الإنسان أحياناً قد يأتي بك أسعيدك ثمما ذلك خط الإنسان أحياناً قياده بلوجبات ولا يثاب عليها نعم كالرجل كل... الذي يأتي عرفاً وكاهناً نعم. فقولي صلى الله عليه وسلم إن أتى كاهناً وعرفاً لا تقوى نعم فهم إجماعاً قالوا إنه إذا صلى أجزاءته وسقطت أسقطت عنه إيش القضاء ولكنه لا يثاب لا يثاب عليه فهذا ما يثاب على فعله وقلنا ايش يقدر في الكلام يقدر ان فعله يكون ايش يكون امتثالا على فعله امتثالا قوله ويعاقب على تركه ويعاقب على تركه نعم الصرف ويستحق العقاب بالعقاب هذا الذي ما توعد تلكه بالعقوبة هذا الذي عرف به ابن قدامة في الروضة هكذا عرف الواجب لأنه إذا قلنا ويعاقب على تركه الإنسان قد يترك الواجب ويعفو الله عز وجل عنه. ذكرنا قصة الإمام عمر بن علاء مع عمر بن عبيد قلنا لكم قسم يقسم الواجب اذا كان قسم ينقسم الواجب ينقسم ذاته من حيث بذاته وحيث ثانيه حيث هو حيث ذاته ينقسم الى معين ومقيد مقيد نعم حيث فيها ينقسم الفرضه هاي ومقصد الثاني الحيث فعله ثاليه او فاعله حيث فاعله نعم ينقسم الفرضه هاي نعم قسمنا يذكر لنا امثله على هذه على هذه التقسيمات المعين مثل وجوب الصلاه نعم المصير هو هو مخير الله عز وجل المصير هو مثل الكفاره اليمين ومثل كفاره حلق راسه في الحج قال الله عز وجل ففدية من طعام أو صدقة أو نسك فخيره بين إيش؟ بين هذه, هذه الثلاث إما أن يأتي بهذا وإما أن يأتي بهذا وإما أن يأتي بهذا ولكن الصلاة أمر الإنسان أن يأتي بها بعينه واضح الكلام فهذا من حيث التقسيم إلى إيش؟ إلى معين ومخيم التقسيم الثاني من حيث الفاعل فرض عيني وفرض كفائي هذا واضح مثل وجوب الصلاة فرض عيني الواجب الكفائي مثل مثل تغسيل الميت ونحو ذلك الثالث قلنا إيش؟ قلنا مضيق وموسع من حيث الزمن هذا مثال المضيق إيش؟ مثال ذلك الصيام فلأن العبادة تأخذ إيش؟ كل وقت كل الوقت الذي كلف الله عز وجل به من أولها إلى آخرها والموسع هو مثل الصلاة أن الإنسان يستطيع إيش؟ أن يصليها لها وقت مثلا يكون عنده ثلاث ساعات أو أربع ساعات يستطيع أن يؤدي فيها إيش؟ صلاة الظهر مثلا أو العصر فهذا الفرق بين, بين الواجب المعين طبعا ثلاث ساعات هذا للا التمثيل شيئا صلي بعد أربع ساعات ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى المنذوم فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قبل ذلك هذه التعريفات كلنا إيش كلها تعريفات بالثمرة ولا بأس هو هذه من طريقة التعريف أن يعرف الشيء بثمرته خلافاً لما يذكره المناطق لمن يسيرون على طريقة المناطق منهج أرسط وغيره يقولون بد أن يعرف الشيء بماهيته ولكن الشيء قد يعرف بثمرته قد يعرف بماهيته قد يعرف بالمثال كل ذلك يحصل به التعريف فإذا أردنا أن نعرف الواجب بالما نقول هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما واضح وما طلب الشارع فعله طلبا إيش جازما فبطلب الفعل خرج عندنا ايش خرج المحرم وخرج المكروه وخرج المباح وبالطلب الجازم خرج ايش خرج المندوم ثم قال والمنذوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوب لغة هو الدعاء هو الدعاء ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان لا يسألون أخاهم حين أن يدعوه في النائبات على ما قال برهانا من مسائل المندوب هل المندوب مأمور به أم لا هذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول والراجح أن المندوب مأمور به لأدلة منها قول الله عز وجل وَفَعَلُوا الْخَيْرِ يفعلوا هذه ايش؟ امر والخير هذا ايش من جنس معرف فيدخل فيه ايش؟ فيدخل فيه الواجبات ويدخل فيه المندبات وكذلك قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف والعرف الذي هو المعروف يدخل فيه ايش؟ الواجب ويدخل فيه المندوب وكذلك قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب ومن الإحسان ومن الإيتاء ذي القرب منها أصناف هي ليس مأمور بها الإنسان أمرا لازما فإذن المندوب إيش مأمور به ولكن هذا الأمر إيش ليس أمرا, ليس أمرا لازما لأن الأمر ينقسم أو لا ينقسم نقول الأمر في أصله هو مطلق الأمر تعرفون زي مسألة إيش؟ مطلق الإيمان المطلق الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل واضح ومطلق الإيمان يدخل فيه إيش؟ الإيمان الكامل والإيمان الناقص لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن حزان حين يزن وهو مؤمن لا يسرق ينهب النهبة يرفع الناس فيها إليه أبصارهم حين يسرقها وهو مؤمن حديث ها هنا ما الذي نفى النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان المطلق الإيمان الكامل واضح ولذلك وصف الله عز وجل بعض الناس في اقتتالهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم هذا الإيمان الذي أثبته إيش هو مطلق الإيمان الإيمان المطلق هذا الإيمان الكامل مطلق الإيمان هذا إيش يدخل فيه إيش الإيمان الإيمان الناقص زي قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ثم قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل الله يمن عليكم أن هداكم ف في الأول نفى عنهم إيش؟ نفى عنهم الإيمان وبعدين أثبت أنه سبحانه هداهم للإيمان الإيمان الأول المنفي هو إيش؟ هو الإيمان المطلق الكامل وأما الإيمان المثبت بعد ذلك فهو إيش؟ مطلق الإيمان واضح الأمر الآن خلاص بعد هذه المسألة تعالي الأمر فرق بين الأمر المطلق الذي هو إيش يطلبه الشارع طلبا جازما وبين إيش مطلق الأمر فمطلق الأمر من أقسامه الأمر المطلق الذي هو يفيد الوجوب ومن أقسامه كذلك الأمر غير الجازم الذي هو ايش الذي هو المندوب واضح المساله الان فاذا هذا اول اذا المندوب مامور به ولكن هذا الأمر أمر غير غير جازم من مسائل المندوب إذا شرع العبد في المندوب هل يجب عليه إتمامه أم لا إذا شرع الإنسان في أمر, في أمر مندوب هل يجب عليه أن يتم هذا المندوب أم لا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك فذهب ذهب الأحناف والمالكية رحمهم الله تعالى إلى القول بأن الإنسان إذا شرع في المندوب وجب عليه إيش؟ وجب عليه أن يتم واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول الله عز وجل أيها الذين آمنوا وطيع الله وطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فقالوا نهى الله عز وجل عن إبطال الأعمال فهذا من أذلتهم وكذلك من أذلتهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الأعرابي يسأله عن الاسلام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع وذكر له صيام رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع فهو يسأل إيش؟ هل علي؟ هل علي؟ فإذن هذا على هذه من ألفاظ الوجود فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تطوع فهم فهموا أنه إذا قال إذا تطوع فإذا أصبح هذا الشيء إيش أصبح عليه فإذا هو إيش واجب واضح الاستدلال طيب كذلك استذلوا بحديث حفصة وحفصة عائشة رضي الله عنهما أنهما صاما يوما فأهدي لهما طعاما فأكل فسألت حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام اجعل مكانه يوما أديث في موطئ مالك فهذا من الأدلة التي استدل بها من؟ استدل بها الأحناف والمالكي وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الإنسان إذا شرع في المندوب له أن يخرج من إلا في حالة واحدة أجمع عليها الفريقان هي إذا إيش حج حجة ثانية أو في العمرة قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة فكلهم أقولون أنه إذا بدأ في حجتنا وعمر ولو, ولو لم تكن هذه الحجة أو هذه العمرة واجبة فإنه يجب عليه إيش؟ أن يتمه هذه محل إجماع بينهم مسألة الحج والعمر واختلفوا في الباء. فإذا مرت معنا أدلة من الأحناف والمالكية الشافعية والحناب لا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر واستدلوا كذلك بالاستصحاب كيف الاستصحاب أن أول المندوب كآخر فإذا كان كنت أنا لم أدخل في المندوب فلي أن أفعل ولي أن أترك فإذا دخلت فيه استصحبت هذا الحكم معي فلا أخرج من هذا الحكم إلا بإيش إلا بدليل أن قالوا إن أول المندوق كآخره فإذا كان أول المندوب لي أن أفعله ولي أن أتركه فآخر المندوب كذلك لي أن أفعله ولي أن أتركه فأستصحب هذا الحكم معي ولا أخرج منه إلا بإيش إلا بدليل طيب الأولين قالوا عندنا أدله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا الله يا رسول الله لتبتلوا أعمالكم وعندنا حديث مالك وعندنا حديث صحيح مسلم لا إلا أن تطوع ماذا رد الشافعية والحنابلة قالوا أولا إن قول الله عز وجل لتبتلوا أعمالكم أي لا تبتلوها بالشرك وكذا جاء الأثر عن ابن عباس أي لا تبتلوها بالرياء وكذا جاء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوها بمخالفة, الله بمخالفة طاعة الله عز وجل ومخالفة الرسول وهذا قال ابن عبد البر وهذا عليه تفسير جماعة من أهل السن فإذن قالوا الآية ليست, ليست في مورد النزاع وإنما المراد أننا لنبطل أعمالنا بالشرك أو بالرياء نحو ذلك واضح الأمر هذا أولا قالوا لهم طيب حديث مسلم لا إلا أن تطوع قالوا الاستثناء هنا منقطع ما معنى منقطع معنى أن إلا هنا بمعنى لكن إلا هنا بمعنى إيش بمعنى لكن أي أن الكلام جملة جديدة ولكن إن أردت أن تتطوع فتطوع واضح الكلام فإذا قالوا لا إلا أن تطوع الاستثناء ها هنا إيش؟ استثناء منقطع أي إلا بمعنى إيش؟ بمعنى لكن ولكن إن أردت أن تتطوع فتطوع طيب قالوا لهم كيف قلتم أن إلا ها هنا منقطع ليست متصنا؟ قالوا يدل على ذلك مسألة الصيام ألم يأمره بصيام شهر رمضان؟ قال فهل علي غيره؟ قال لا؟ إلا أن تطوع لو قلنا أنه إذا تطوع أصبح الصيام واجبا عليه لخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر الصائم المتطوع امير نفسه وضحت المسألة الآن واضحة أعتقد فإذن هذا ردهم على ما يتعلق بالحديث الذي في صحيح مسلم والاستذلال بالآية بقي إيش بقي حديث حفصة وعائشة رضي الله في عند مالك والرد علي الحديث ضعيف لا يصح الحديث لا يصح ما الذي يترجح إذن أن الإنسان إذا شرع في المندوب جاز له إيش أن يتركه ولكن اتفقوا في مسألة إيش في مسألة الحج والعمرة لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله هذا ما يتعلق بإيش بالمندوب قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قلنا إذا عرفناه بالمهي قلنا هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز ثم ذكر بعد ذلك المباح فقال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فإذا هذا إيش استوى فيه إيش؟ الطرفان استوى فيه طرف الفعل وطرف التر فالمباح قيل إنه من أباح أي أعلن فيقال فلان أباح سره أي أعلنه وأظهره ويقال والعلى هو المناسب لتعريف المباح أنه السعة السعة كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة أي اتساعها فإذن المرد بالمباحي لغة هو إيش فالمتسع واصطلاحا قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ومنهم من يضيفون قيدا فيقولون لذاته أنه من حيث هو أن المباح قد يكون إيش وسيلة لفعل واجب أو لفعل مندوب فيثاب, إيش فيثاب الإنسان عليه بنيته وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قلنا منهم من قال إيش لذاته وقسموا أدخل المباح في الأحكام الشرعية التكلفية قلنا منهم من قال إن ذلك مسامحة وتكميلا للعدد ومنهم من قال وهو الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات قال إنهم أدخلوا المباح في هذه القسمة لأن المباح مأمور به من حيث نوعه لا من حيث أفراده من حيث جنسه لا من حيث أفراده ثم بعد ذلك ذكر المحظور فقال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله طبعا الذي نفس معنا في الواجب من الاستدراكات ما يثاب على تركه لابد أن يكون الترك هنا إيش لابد أن يكون الترك قصدا لا لأنه يترك هكذا هذه مسألة هل يسمى الترك فعلا أم لا من التطير نعم سمترك نعم الدليل يقول لنا نعم هي هذه الايه الذين الذين كفروا من بني اسرائيل على, على لسان على وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يعملون فسمى عدما يعملون ولا يصنعون يا اخوي يفعلون نعم فكانوا لا يتناهون عن منكر ان فعلوه لبيت كما كانوا يفعلون فسمى عدم انتهاء عدم نهيهم عن المنكر سماه ايش سماه فعلا واضح كانوا لا يتناهون عن منكر ان فعلوه لبيت كما كانوا يفعلون وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا فسمى هجر القرآن اتخاذا وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فمدحه على ترك الأذية من سلم المسلمون من لسانه ويده وكذلك قول الشاعر في غزوة الخندق بعض الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا عمل المضلل فسمى قعودهم وتركهم العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم سماه عملاً ويوجد أدلة اخرى المهم لكن هذه إيش أدلة فيها من القرآن ومن السنة ومن لسان العرب فإذن المحظور ما يتاب على تركه نية نبدأ أن يكون الترك إيش بقصد قال ويعاقب على فعله ما قلناه في الأول أنه يقال وتوعد فاعله بالعقوبة أنه قد يفعل المعصية ويعفو الله عز وجل عنه إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم بعد ذلك ذكر المكروه فقال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فإذن المحظور نقوله هو ما, طلب ما طلب الشارع تركه طلبا إيش جازما والمكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا ايش غير غير جازم فالمكروه هذا الاصطلاح هذا الاصطلاح عند الفقهاء عند الاصوليين اما المتقدمون فكانوا يطلقون المكروه ويريدون به المحرم إذا رأيت في السنة لفظ كرهة أو في القرآن كرهة كان الأصل فيه أنه إيش؟ للتحريب كما قال الله عز وجل ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ولذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى يتورعون عن أن ينطقوا بلفظ الحلال والحرام فيقولون للشيء إذا سئلوا عنه يقولون نكره أو أكره ما مرادهم؟ مرادهم التحريم ولكنهم يتحرجون من النطق بهذه اللفظة لعظمتها في نفوسهم فيقول الواحد منهم أكره كما سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الجمع بين المرأة وأختها فقال فقال أكره ما المراد؟ مراد أنه يرى بحرمته وكذلك سئل أحمد في بعض المسائل فقال إيش؟ فقال أكره فإذن الكراهة عند المتقدمين المراد بها في الأصل إيش؟ الحرمة وأما عند المتأخرين فأيما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز ثم بعد ذلك ذكر الصحيح والباطل والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به فهو هنا أدخل الحكم الشرعي الوضعي في الحكم الشرعي التكليفي ومن جماعة من الأصوليين يرون أن, إيش؟ يرون أن الصحيح والباطل هذا يدخل في الحكم الشرعي التكليفي يقولون أن الصحة والبطلان من الأحكام الشرعية التكليفية واختار ذلك الرازي والبيضاوي وغيره وهذه طريقة المتأخرين أنهم يدخلون الصحيح والباطل في الأحكام الشرعية التكليفية والأصل أن الصحة والبطلان هي من الأحكام الشرعية الوضعية لأنها علامة على عدم الاستفادة من هذا أو الاستفادة من هذا على الاستفادة من هذا الصحيح أو عدم الاستفادة من هذا الباطل إيش قال في الصحيح؟ قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد, ويعتد به ف إذا كان الأمر صحيحاً تعلق به, إيش؟ تعلق به النفوذ أي ترتب الأثر المطلوب منه مثلاً إذا كان في العبادات صلى إنسان صلاة أتى فيها بأركانها وشروطها وواجباتها فهذه الصياة مجزئة أدت الأثر ولم يطالب هذا الذي صلى بايش بالقضاء طبعا يأتي بالشروط والأركان والوجبات مع وجود السبب والشرط وانتفاء ألمان فقال ما يتعلق بها النفوذ هذه الصلاة كيف تنفذ؟ طبعا لفظ النفوذ هو في غالب الاستخدام عند الفقهاء يستخدمونه في باب المعاملات لا يستخدمونه في باب العبادات ومنهم من قال ايش. يستخدم في باب العبادات ويستخدم في باب المعاملات فيقال هذه الصلاة نافذة إيش؟ أي أن الإنسان أن هذه الصلاة صلاة مجزئة فلا يطالب بإيش؟ بقضائها وكذا في المعاملات نقول هذه المعاملة معاملة صحيحة هذا البيع بيع صحيح ترتبت عنه إيش؟ الثمرة ما هي الثمرة أن يتملك البائع المال وأن يتملك المشتري سلعة فهذا يقال إيش؟ هذا يقال البيع بيع, بيع صحيح وأما البيع الباطل أو المعاملة الباطلة هي التي لا يترتب عنها إيش؟ الأثر المطلوب منه رجل باع لرجل خمر نقول هذه المعاملة معاملة باطلة البائع لا يستحق المال والمشتري لا يستحق إيش؟ الخمر واضح الأمر فإذا هذا إيش فيما يتعلق بالصحة والبطلان الأحناف حتى جماعة من غيرهم من أهل المذاهب يفرقون بين الباطل والفاسد يفرقون بين إيش بين الباطل والفاسد فيقولون إن الباطل هو ما حرم لعينه هو ما حرم إيش؟ لعينه والفاسد هو ما حرم, ما حرّم لوصفه الباطل هو ما حرم لعينه والفاسد ما حرم, ما حرّم لوصفه فهذا يشير عليه من يشير عليه الأحناف والجمهور يستخدمون هذا التفريق في بعض إيش في بعض المسائل فقط يعني مثلا لأنه في مسألة مثلا مسألة الخلاف بين الأحناف والجمهور في مسألة نكاح المرأة لنفسها لو خيل أن مرأة دينة صالحة سارت على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فزوجت نفسها بدون إذن وليها فهذه معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي فهذه المرأة إذا نكحت بذوجت نفسها بهذا النكاح يقول الجمهور ان هذا النكاح إيش؟ لا يقولون إنه نكاح باطل وإنما يقولون نكاح فاسد لماذا؟ لكي لا يأتي أحد من الشافعية أو المالكية يصف هذه المرأة يقول إيش يا زانية؟ واضح الأمر فالجمهور يفرقون في هذه المسائل التي وقع فيها خلاف بينهم وبين الأحناف ونحو ذلك فيأتون كذلك بلفظ, بلفظ يفرقون بين لفظ البطلان والفساد بقيت بقيه الاحكام الشرعيه الوضعيه وهي السبب والشرط والمانع فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته نضرب المثال لكي يتضح الكلام السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته مثل ايش دخول الوقت الصلاة اذا لم يدخل الوقت لم توجد ايش الصلاة لا صلاة العصر السبب هو دخول الوقت فاذا وجد هذا السبب Vega السلاة إذا لم يوجد هذا السبب لم توجد السلاة فإذا السبب وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثل الطهارة إذا لم توجد الطهارة الصلاة باطلة ولكن قد يكون الإنسان متوضع والوقت لم يدخل بعد فلا توجد, إيش؟ فلا توجد الصلاة ولذلك قلنا إيش؟ لذاته واضح ولا يلزم من وجودها ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لأنه قد يلزم الوجود لا لذاتها ولكن لوجود السبب وانتفاء المانع واضح الكلام يا إخوة نكرر السبب هو ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته فإذا وجد السبب وجد دخول الوقت وجد وجوب الصلاة ما وجد هذا السبب الذي هو دخول الوقت لم توجد أيش لم يوجد وجوده الصلاة الشرط هو ما يلزم من وجوده هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يلزم من عدمه العدم لم توجد الطهارة لم توجد أيش الصلاة ولكن قد يوجد هذا الشرط ولا يلزم من وجوده الذي هو الشرط مثلا الطهارة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدد قد توجد الطهارة ولا توجد إيش ولا توجد ولكن هذا لذاته ولكن لغيره قد يقع الوجود كيف ذلك يوجد الشرط الذي هو الطهارة ويتوفر السبب الذي هو دخول الوقت وينتفي المانع الذي سيأتي فتوجد الصلاة لكن لا لذات الشرط ولكن لوجود السبب معه والانتفائه والانتفاء المانع واضح قيد لذاته هكذا واضح الأمر طيب ثم بعد ذلك المانع هو ما يلزم من وجوده العدم هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته واضح يلزم من وجوده العدم مثل إيش مثل الحدث إذا وجد الحدث هذا مانع من إيش من صحة الصلاة ولكن لا يلزم من عدم الحدث وجود ولا عدم لذات إيش لذات المانع صحيح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يلزم من عدمه هو ما يلزم من عدمه هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته إذا وجد المانع لم توجد الذي هو الحدث مثلا لم توجد ايش الصلاة صلاة لم يست صحية ولكن قد يوجد ولا يلزم من عدمه الذي هو إيش مثلا المانع الذي هو الحدث قد يكون الإنسان ليس بمحدث متوضع ولكن لا توجد الصلاة لماذا لعدم وجود الشرط ولعدم, ولعدم وجود إيش السبب. السبب واضح ولكن هذا قلنا بقيد لذاته لأن المانع قد يلزم منه وجود أو عدم ولكن كيف ذلك من خلال ما يتعلق بيشكل وجود الشرط و... والسبب واضح الأمر وإلا مش واضح اللي فهم يرفع يده لو سمحتم لو سمحتم اللي فهم يرفع يده فيش حد فهم طيب يا أخوة أسأل ما فيش المانع قلنا الأمر الأول إذا وجد طيب إذا وجد المانع إذا وجد خلوا نضربوا مثال خلونا من كلمة المانع وكلمة الشرط بتلخبطكم خلاص بنقوله الحدث طيب إذا وجد الحدث لم توجد الصلاة الصلاة ليست صحيحة واضح ولكن الإنسان قد يكون إيش؟ ليس بمحدث ليس بمحدث ففي هذه الحالة عدم الحدث لا يستلزم وجود الصلاة أنه قد يكون محدث والوقت لم يدخل بعد لم يدخل وقت صلاة العصر فعدم الحدث ما لا يستلزم وجود إيش؟ وجود الصلاة اذا هذا قولنا ايش ولا يلزم من عدمه وجود وجود ولا عدم لذاته هو ما يلزم من, من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فاذا عدمه عدم ال عدم الحدث لا يستلزم إيش؟ وجود الصلاة لذاته لكن لماذا لذاته لأن قد يجتمع عندي انتفاء المانع الذي هو الحدث ووجود الشرط <تصفيق> الذي هو الوضوء مثلا ووجود السبب الذي هو دخول الوقت فيستلزم الوجود ولكن لم الوجود لم يستلزم من خلال عدم وجود المانع فقط ولكن بإضافته إلى وجود الشرط ووجود, ووجود السبب هذا قولنا لذاته ولكن قد يستلزم الوجود من خلال إيش اقترانه بوجود السبب ووجود, ووجود الشرط واضح الآن الصورة طيب انصيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا